in الذين كفروا لهم لا رجاء إن ملاك الله عليهم فيموت ولا يصفف عنهم من كذلك نجزي كل كفور I'm